أبطالنا راحوا على الجنة هركيد خلونا في الدنيا نصان كدها دواس تقدم بليا ترديد باعوا النفوس الغالية في سعادها فهدنا وفارس في سباق على الغيد تسابق ايام الجنان وراغده فارس تقدم في معارك وتمهيد ثم غمس في القوم واحصى عددا اما فهد بمدرع له We